وهل تجوز صلاة المرأة على الجنازه لا مانع ابدا أن تصلي المرأة على الجنازه كما صلت النساء على جنازة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهن أحد والله أعلم